ما بِقَدَرٍ بقدر فِي في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشئ لكم به جنات من الخيل وأعنا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْ ظِلِّ الْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ مِنَّا فِي بُطُونِهَا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 يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين شأن من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى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 قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون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 إنه كان فريق من عباد يقولون, يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأن خير الراحمين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 وإنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين